أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى مِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلكم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 كماَم أَتَمَّهَا عَ أَبَ وَيكَمِ قَلُ إذرَهِي مَ وَإسحاقَ إَِّ رَبَّّكَ عَ مُنْحَكِيم لَدَ كَانَ فِي وسُفَ وَإِخْوَاتِهِ آيَاتُرِ السائِلين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 قالُ يَ أَبَنَ مَا لَكَ لا تَأم عَ يُوشُُ فَ وَإِنَّ لَهُ لََا صِشون أَْرسِلهُمَ عَناَا غَدَي يَوْْتَعويَلعببَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا الخاسرون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 وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ ضَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْنَفَ عَوْنًا نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لَا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى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 قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال مبين لََّا سَمِعََتْ بِمَكْرِهَِّ أَسَلََتْ إلَيْهِ وَأَعتَدَتْ لََّ مُتَّكَ أَوْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِيدَةٍ مِنْهَُّ سِكِينَ وَقَالَةِ خُرُجَ عَلَيْهِ وَقَالَتِ خُرُجَ عَلَيْهِن, وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرٌ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 إنه هو السميع العليم ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.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 طائر من هنا بنابتأويله نبابتأويله إنا نراك من المحسنين قُل لَّا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْكِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ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 وَأُخْرَىٰ يَبِسَاتٍ يَٰ أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ بِالرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ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 وَسَبْعِ سِنِينَ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتَ قُمْ فَذَ رُغُ فِي سُم بُلِهِ إِلَّا قَليلَم مَِّا تَأُّلُونثَُّ يَأِّي مِمْ بَعِْ ذَلِكَ سَبَعُ شِذَادَُ قُلنَّمَا قَدَّمْتُمْ لََّ إِللاا قَليِيلَم مَِّ تُحصِلُون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 طَعَنَ أَيْدِيَهُ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ أَلَمْ اخَطُبُكُم إِذْ رَأَيْتُ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ العَزِيزِ الآنَ حَصَلَ حص الحَقُّ أَنرَا وَالتَّغَوُّنَ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ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 أَلَهَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير اهلنا ونحفظ اقانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قل لن ارسله معكم ح ف تُؤتُونِ مَوسِِقَم مِنَ اللَِّ لَ تَأتُ النَّنِي بِهِ إِللا أَي يُحَاطَ بِكُمْ فَلَم م آتَوْهُ مَوسِقَهُم قَالَ اللهَّهُ على مَ نَ قُولُ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 إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 دَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 بَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَاهُ مِنْ وِعَائِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ فَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ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 إِنْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن خُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قَالَكَ بيرُهُم أَلَمْ تَعَلَموا أَ أَبَكُم قَدْ أَخَذَا عَلَيكُم مَوثِقَم مِنَ اللَِّ وَمِنْ قَبلُ مَا فََّتُم فِي يُوشُ فَفَلَن أَذَ رَرحَ الأأَرب فَلَن أَذَ رَحَل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 قَال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 لََّذاَخَلُوا عَلَيهِ قَاُ يَا أَُهَا العززُمَ السَّنَا وَأَهْلَ نََبُّر وَجِكْ النَا بِبِضَعََةٍ مُزجاتٍِ فَأَوْ فِيلَ نَكَيلَ وَتَصَدَّّقَ علينا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 وَلََّا فَصَلَتِ العُ قَالَ أَبُوهم إِِّي لَ أَدِدُ لِ حَيوشُ فَلَ لَا أَتُ فَِّدُون قلُ تَ اللَِّ إَِّكَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ ضِئْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 إِلَيْهِ أَبَوَيَّ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرّ لَهُ سَاجِدًا جَدَّ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بي وقد أحسن بي إذ أخرجني مِنَ السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب